وخير الهديهة محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بداية ضلاله وكل راز بالنار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمجيش السلام لإجازة ابن المرأة من أدت الأحكام للإمام الحافب أحمد بن علي بن حجل رحمه رحمة الله عليه دلين عن أبي قتاده رضي الله تعالى عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم أدن بلال فصلى فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم أبو قاتل رضي قول السبيل له حالي سيكون دور درجة كذلك بيغم بصلا من نصف ببلاي القوت قوتي أورو أتوب حرس يعني أباقاما بني لبون نيوجه دور درجة دعالية ثم أذن بلالهم دعالي بلالي حبشي بانجي برمو فصلى ل... فصل النبي صلى الله عليه وسلم بيغم بصلا من كما كان يصلي يصنع كل يوم. هل وكتب روجته؟ نجى وله عن جابر ولو عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. زابيكل عبد الله كاظر بن عبد حديث رواية يا صل الله عليه وسلم كاتك سوى مزدلفة. نوجد ليكتر فصلى بها المغرب والعشاء. نيجي المغرب والعشاء بأذان واحد يجبان وإقامتين لإقامة. وله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بإقامة واحدة. ابن عمر زي خوي لهورجان بدك دوا زاروا الشصط روايات كلية؟ لا فالماتن بيها الله عليه وسلم يجي مغرب وعشاء الزماعة كت بيق قامت كذا اللي قال هو الدكتور أستا أتوعاني دوق مركز أرنيش قامت خوي لبكرة أتوعاني بيق قامتش أو لبيت لك لك غير لك يعني بيني فاصل لبيني فاصل وزاد أبو داود لكل صلاة لابو همون يجيك بإقامة عليه لكل صلاة وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما عن ابن عمر رضي الله تعالى وعائشة رضي الله تعالى عنهما يعني ولم ينادي بواحدة منهما يعني باندر لبو يشيك لبو يشج باندر يتقام يبقى ندخله صلابو هالشي <تصفيق> لبو يشج <يتسجل>. نيسا <تصفيق> لكن مادام المغرب وعشاء يجمع الجديد دو بانجي ناتن نجي النور العسس اقراته اللي كانت سفر بو او كي بانك ذات دو بانيك بانجل دو بانجي ناتن لبروي لبروي دون هاتيه. ولم ينادي في واحده منهما انتي... في اذان يعني... لا بانكي نكر الله بانك يعني ما بس, بس وعن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بالليل فكل واشرب حتى ينادي ابن مكتوم وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت أصبحت متفقون عليه دان عمر رضي الله عليه سيدنا هو الشعبي كدوه زار ساساتو عايش رضي الله عليه سيدنا كدوه زار صومدو حد سيريوات كليا هون شافر صلى الله عليه وسلم بلال بانج إن بلال بالليل بلال بانج بانج دا واشربوا ايوا بخونو بخونه لبلوي بانج كما سمعتي مزال ما بيني يسكت يمشي شي وقتش عدد و ابو بين قد دقه دقه دقه كلام اول خدنا شبانج كما دون حتى ينادي ابنه مكتوم بخونو بخونو تا مكتوم لا يغرنكم اذان بلال على ان لا تاكلوا ولا تشربوا كله واشربوا حتى يؤذن ابنه مكتوم. لا رواة شو هات يا. لا حدس الشيء دي. ل للبلاد كبان جدا بالشوط أقوم خونه بخونه. قصد اللي كاتي الرمزانة. حتى ينادي ابنه مكتوم. كاتي أتا ابنه مكتوم بانجدة. وكاتي أو بانجدة وكان رجلا أعمى. في بي يشيله لا ينادي بانجدة حتى بين أسمحت يعني بيعني يعني كاتي يجب بيعني ليك أصبحت قصدي لآذان الصبح حتى كم تفقون عليها طبعا أكتابه أكتابه بيوه مثله هم شيء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان إن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا ألا إن العبد نامه راهب بدعوت داود وضعفه صحيح ابو داود ابن عمر رضي الله عنه سربيتن دفرمتن لضيق له إن بلال أذن قبل الفجر لف مثلًا بلال بعد جلاء بعشر فجر بانجي بانجي فأمره النبي صل الله عليه وسلم أن يرجع بحيث المُبكر لو فينادي بان بك ألا إن العبد نام ليبركي يدل على أن الأذان لصلاة الصبح لا يصح إلا بعد صلاة الفجر وأن المؤذن إذا أخطأ وأذن قبل الصبح عليه أن يعودا فينبه الناس إلى خطئه ليه كان كاتخوين نبوة صار يكاني مختين بطل ينادي بالليل بعشرة ليه كان ك بلال بن جدّة أو بانجي إيركاني بخويا مزار الدومان بانجي كان بلال بو إدوما ابن مكتوم بعشرة كزار بلال هوش بانده شو شكلنيه بانجي كان مزار دوم بعشرة ليه كان ك بلال بن جدّة أذن بلال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 لو هو كفزان يخلصه شش ثاني. ما لمست أن الحديث كان آه حديث صحيح، صحيح بس بس ده بيجي إنسان برضه خصوصا المغرب كرم زانا. يك ده نكبير المغرب تبانشيا بقناتي. ده لا ضعفه دائما كده أنا في شديد معنى. ظن يسير يسيري ويا دبيني يغلى قوي لولو اغير درا وردي ظن بي يسيري اظن يا يسيري تاثيرناك هذا اي حفظ حفظ لحفظ حفظه الكمي او بوا اولا طلب بيان مرسلة لو مرسله فلام لاشدي تطبيق لها كوتا شغل مالك دري صحيحه يعني أنت صحيح دبيتن انا بي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن أبو سعيد يقول ديك هذا وستوحت ازال صوته افتح لي روايات كذا ده في رميت بيغمبني خواص عن رميتي سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن اقرجهت البنك بو اي وجوكو اوبلنا بالام لقدلت الحي على الصلاة حي على الفلاح كديل لحلولقوتي الى بلا علي العظيم حي على صادق جديوا اوذ الى حلولقوتي الى بلا علي العظيم نق بس يقل ايوا فينا يعني ما مستوني شاني او نيا وحدي سا دليل اللي تسوي بلال حما شي غلطتي كي بانجي دايزو بله ها بله غير هو بالمثاله درك انسان غلطتي كي دايزو تري باندا غير لي تدر سوق البيلونجي ب بانجي دو ميست تي تي Le banji dum te gishia. Na na banji duom bu. Banji duom. Banji kamyo banji duom pezgoyna ka byamri. Banji kam chashak niya mo chashak manni na ze banji kam. Banji kam mushkeman niya khalki bele zani. Banji duom. Falam ka tek ka tek imali bila le banji duom dai. Banji duom banji kam niya le pez waqtix khoshdi. Tarib ro bgera khalki aga darka. Khari tanbi b kakao ka tek ka tek galadhu. Hawabo lo waqtix ban ناس مشكبان يدخس تشسمان يشدني يشدني ودري لك امامي ولد لوين امامي ابو علي فاشو على وقتين ان سعيد الخدري او عن معايب ابي سفيان رضي الله تعالى عنه عن إيمان معاليه أين حدث جواكو أو كلبخاري كإيمان معاليش سب وشخص سياحدي لا بيها غنبر رواة كردية كإيمان خال المؤمنين بيها غوتري لا بد ويب صلى الله عليه وسلم ولمسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه في مضيق قول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحي على تين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله تعالى صحيح مسلم إمام عمر رضي الله عليه سربي لا فمجرد باري بابدي جودي أوش أو كلمة كلمة كلمة تنها لا حي على حي على لا حول ولا قوة إلا بالله بعض الروايات دي دري و كوبيقات بين كما يقول المؤذن و كوبيتر ليه جواب له حي على الصلاة أو يقول على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم قال لكم انا اريج لكم هو الشيء جمع دكيو حكمه اللي عمر وعن عثمان بن ابي رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله اجعلني امام قومي قال انت امامهم واقتدي باضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجراء اخرجه الخمسة وحسنوا التمذية وصحوا طبعا يقول أخرجوا الخمسة جدال شو يبقى شجرة عسخان أو إلا بخاري ومسلم يقدر تكحفتا إما إما بخاري ومسلم او أو ذكر يعني أربعو إمام أحمد لو بزين أخرجوا الخمسة جدال لكن أخرجوا الخمسة ليس فلحي هذا الحديث بخاري ومسلم أو داود وسعيو أخرجه الخمسة. لا يؤمن بريزيه مع ذلك كتابك يدعنا يا. لا بيجو الرنيك هو المهم. أخرجه سطع قصد بي أخرجه سطع وأخرجه الخمسة وياه. لو هو زوج مني ما أجمع للدوق المحادي. لايرة ما بس تي إمام ما مسلم نيا. المسلم نيا والسناني أربع على قيد نعم أحمده. يعع. إيه. أثمان كورة بيعاص كديا محمد صلى الله عليه وسلم بمك إمامي قومي خوم. نلقى يخدم بثم ني جانب وكم بيجني جانبهم قال انت امامهم ادو امام يعني انتم تدو امامكاش خبركيتي واقتدي باضعفهم يعني دول من الكامل لميا ضعيف تدبني في المرضك او في المرض لوانه رضاني لا ده لقيت اخوي الراجل بيوري اللي ركان ادو اقتدابك تسكتين يامكي بلا ما ركان نقطه بسكي تزاني اوغندا تنسكاز دين بس كاش كاينه نيجي نيجي السبيانه كافين زكاه لو دين زي يكسب سوري يصفخي باشا يدون سوري كافيخي اي شي شكليه او ياك دو انا و انا بيشدوا لكن انا اعتاذيبه لكن انا اعتاذيبه كازوب خيندي مش اللي باللمين ديال قناه بالامكادك أويا عامة زين إقتدي بيا بعضهم لبي إقتداء ب ليندر زوينة ناقوا ما مصانة بري ليندر زوينة ناقوا ليه؟ أشلون ذي؟ بري مثلاً زوينة قندهم نا نا نا نا بس يك دا أو أو. بخوشو بخوشو أو بلا ما زي زي. لو يقول أنا من أمة قوم وهم له كارهون. أمزور داريواك ما مصلي لكم ما قال بريص. يقول كم مصلي لكم أنا خلكم كم بيخوشن لي كم مصلي لكم بيمبيش نجيبكم. أجدوك أسيجو. بعشرة مختل مختل. ما مصلي إصارج بيمنحكم. مثلا كنت زعوني. خلك لا يراهاتي ولا. بيخوش. ديجي كم ديجي بيخوشن لي. هخوشي الو اگه من بیکم پینه خوش بی نجی نت امنی نجیمن یک من نتوانستیم لوی نصب کنیم لوی نه دیمان زوده پرواتون ازو لوی انسان آگاهی دی بیتنه لقح را پیش نجیمن کردن که اجره وارو هم موادیه که دو خود دنبه بشر تجی ادی در سرور نگری پاییز سرور نگری بالا مگر لا حرج. وريده إيش كينيا؟ ناس بده إيش كبك؟ ناس بده إيش كبك؟ من كابرة في سبيل الله قد جاء من ذيك أبوه شيء برا شو ناوي؟ أو أفضلته. آخر جزء حسن الحكم حديث صحيح عن مالك بن حوير رضي الله عنه قال قال لنا رسول قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم الحديث آخر جزء السابع يعني ك... اصحاب أصحاب السبعة جئي يا محمد أخي جو خمسين ناه سبع عليكهم عن مالك بن حيد بن اخي ناه خمسة مو <تصفيق> أيوه. <أضغيش باشي> ما. <تصفيق> مالك بن حيد حيدث كبعض الحديث عن الله عليه وسلم ده فرميت يضرب صلى الله عليه وسلم, وسلم. أجر النواش هاد لكم أحدكم بأجله مهمة أوشطيا ایمامی مزگفت، اسام دیم مزگفتی، دیم مزگفت نه است. دلم دست وصیتی ندارد و بانگم دار. ایمام حقیقیه بی تو ول نه، بلند بانگ دار. لو، ایمام دنبی پیده شی بانگ داشت. او حقیمانی حقیق از نیه. دخولام مواظقله، ولعمن مواظقله دیگه خود دانه خیلی دیگه نه. او کروش دنب ایمامی بریم لیکنیم؟ ایمام تو نفرش دان بانگ شلوان دنگشی نخواشیه بی خاله لبراتوری داده بودی ما نیو خاله بودن لونش بی نه من دنگشی نخواش بی یعنی یعنی عادی بانگ و آو حدسی که دشت من آذن فرویوکی ماند سیه ضعیفه من آذن فرویوکی ماند سیه ضعیفه اصل وای انسان تی بودن بانج دا کامنت که دوسته یعنی یک کامنت که یک بانج دا کامنت که آیوس دوسته دلوقتي. من أذل فهو يقيم ضعيف حديث شكا اللي يرونه بشر حفله حديث من أذل فهو يقيم إمام إمام شيء قامت شيء نبي أيقلك خورة مثلا مؤذن ب هادي باش يدوا معايا باسيتك ديكه شي بان دباج بقامه تاعو اما ناذنف ويقيم او يد بان دياله وش قامه يعني دروس تاع اما بان نف اتو قامه صغيره بلا ما امام درس نشاندك امام ما قدرش ينف هذه كتبه قامه ما يقولي يلا فلان بلا ما فلان اتو قامه تاعو بيكونوا مثلا نفرشي حياتي تدري تقديري دقيقه ديفلا قامه تاعو برو شو في لهنا وخي شو تعب لم أسمع درسته وعن جامل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الاكل من أكله لديت بلالي بلال قداء بانك دا ببانك به وكونت قامت بعتادية دنجنا دنج الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا بيذكره معالم زانية شو بس ما قوة سمعك تأجرات وبيتن دلنا سمعي ده يعني خلق بين أذانك وإقامتك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 رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه و سلم كذيوه لأوليد ترمذيه أو هاء لأوليد ترمذيه عن أبي هرين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه و قال لا يؤذم إلا متوضع حديثة صحيفة يعني كابلاء ببعضيات لأنه يتركز ببعض لدى إلا درسلية شيء يعني طبعا أصلا إنسان سبيلنا كدسي كبعضيات حتما لا يقول له شيء سويني بت... بس عادة لدرسلية شيء يجب أن تدوسته باغنا رجل وصا بلعم هو قران خوينا خيوا قران بيغمدرز لاني كرهت ان اقرا القران الا على طهر ام بهم خرجني قران بخير الا الاستحار من جسد ديرنا بيتن اوربز بده انسان اولاده انسان طبقاته هاول ده بقى اويبكا يعني لازم يجيبتن بلا ما واحده ضعيفه وله اين الترمذي عن زيادة بن الحالة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم أهدتها حديثك ضعب جعب الصغيري شيخ ألبانيا ضعف كشي يدل العديد على أن الإقامة حق لمن أذن وجمول العلماء يجوزون إقامة من لم يؤذن همو علماء كان بالإجماع رجع عندها كابلا غيري بانجدها قامد كان هم إمامه لعدم نهوض من الدليل على المنع لما لو دليل كان بقونية هذيك الضعيفة واستحقاق الأشياء العامة للناس بالشروع فيها والأخذ بالأسباب باستحقاقها لما لو يوانيها حقيقيا لو ما ده ما قلت لك عندك زاد لو اجماع شبه اجماع الناس كالك ماجد يا خامس قال بشرتك لك هذا ذلك ليش كذي كان كحديث ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال أنه قال أنا رأيت يعني الأذان وأنا كنت أريده. قال فأقم أنت. وفيه ضعف أيضا ضعف أبي داود. لا صنن يبي جاودات يا عبد الله يقول زيد ده فهمي أنا رأيت يعني الأذان يعني أمر بانكم ده وأنا كنت أريده أمر جد قال فاعقم أنت قوتيه تقامتك طبعاً ذلك الحديث كان ضعيفاً أجر صائعش بي إمام حقيقي قوتيه إمام دتواني بريطن فلان بان ده قامتكه مزالة بخط برام دتواني بريطن أودقينه أترك بان ده فلان, فلان بقامتكه بيقوله إمام حقي كامل هي أو حديث ضعيفه و الله كريزيديش سلوش حديث الروايات كذلابي أيضا الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن أبي هريرة رضي الله قال قال الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالاذان والامام أملك ابن علي والضعيف الصغير أبو هريرة المؤذن أملك بالاذان مؤذن كما دم مؤذن أو حقه يجي بانجيكو يبي يقتل مؤذن والإمام أملك بالإقامة إمام إيش حق إقامته حتى الإمام طيب بقول إقامته كاتل إذا مش لقلي دشتواني بيفلان كث إقامته بكر أصلا عزية ضعيفة ولما يقيم نحوم من علية علي رضي الله عنه أحد يتكلم السلساني بيقيا ينصد الشرس حديثي علي وعن أنسي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة رواه النسائي الصحيح المخزيمة صحيح الجامع الصغير طبعا إمامي أنا أشكر إمالك دوة زرد الشرس زر زر حديثي الروايس كلي بيغمبري خوايا دعاء دول بين باندانو قامات طبعا لجيشي بيغمبري لا يرد الد... كل دعاء محجوب حتى يصلى عليه هم الدعاء يردك حتى صلوات سبيق مجد ندري صلى الله عليه وسلم وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلات القائمة آتي محمد المسيلة والفضيلة وابعث المقام المحمود الذي وعدته هل نه شفعت يوم القيامة أستغفر الله ما دسا شديش الله أيبال ذكر سبحانك اللهم في حمدك شكرًا لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك واخ دعوانا الحمد لله يا رب العالمين. بالصداقه أو ربوسنا بأعطائك الشدائد أو زلينا يا ترى يعني وان اللي